114. وما صاحبكم بمجنون 115. ولقد رآه بالأفق المبين 116. وما هو على الغيب بظنين 117. وما هو بقول شيطان رجيم 118. فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين 119. شاء كم أي يستقيم وما تشاءون إلا أيشاء الله رب العالمين.